السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواد صفحة Nightline Names of Allah وصفحة آيات المسلم شرح حديث آه قدسي آه عن أبي سعيد الخدري رات الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجدرة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد وحادثة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار يعني بيقول تخيل كنفنا عندنا في اتنين بيتخيلوا مع باطيهم واحد أقوى من الثاني والثاني ده مع الحق فانت بتقول للاقوى منه يعني ده هو اللي مع الحق واقعد تبين له المحاس هو بيعملها فالثاني ايه يعني ايه يرضى عنه وما يرضىش يقزيه لان انت يعني ايه بتجادره في الحق يعني انت أخوك مظلوم او عنده الحق او مثلا ما يكونش واسلا مظلوم يكون مثلا بيعمل الحياة حلوة كتير فانت تقول له ده كويس وده بي يعني بيعمل خير كتير وكويس مع الجرانو وكده الكلام ده بقى بيكون أشد منه يوم القيامة مجدلة من مجدل المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين هدخلوا النار في ناس من المسلمين هيدخلوا النار فيجي إخوانهم المؤمنين يقول يا رب دول يعني كانوا بيصلوا معنا يا رب ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فدخلتهم النار فربنا عز وجل يقول, يقول لهم اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم اي حد تعرفوه منهم طلعوا في بعد كده يعني يدخلوا النار يدوروا على اللي هم يعرفوهم فيعرفوا ناس منهم النار وسط لنص الساق ومنهم النار اخذته الى كعبيه يعني اخذت كل تقريبا فيطلعوا الناس فيقول ربنا ربنا يعني يعني قد اخرجنا من امرتنا عز يقول لهم أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من إيمان يعني لو لقيته في قلبه كده وزن دينار وزن كده جنيه يعني حقا كده في قلبه من الإيمان خرجوا من النار فربنا عز وجل يقول حتى يعني نصف دينار إلى أن يقول من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان فالواحد يستشر مدى رحمة الله عز جل لبينا ومع استعانته كان شرحه بسيط سريع كده لإخواننا اللي ما يعرفوش يفهموا الحديث وأتمنى يكون شرح مفهوم وبسيط وجزاك الله خير.